وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعده فقد ذات رشيف الإسلام رحمه الله في العقيدة التي كتبها لأحد القضاة واسط فعرفت بسبب ذلك بعد ذلك بالعقيدة الواسطية كتب فيها اعتقاد أهل السنة وما تلقي من الاعتقاد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلقاه الأصحاب فلقاه عن الأصحاب من تبعهم بحسن كتب شيخ الإسلام رحمه الله العقيدة. واستدل فيها بكتاب الله تبارك وتعالى وبأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفات الله رب العالمين وساق شيخ الإسلام رحمه الله ما ساق لإثبات صفات الله تبارك وتعالى فساق من آيات الله تبارك وتعالى ما يثبت صفة الإرادة والمشيئة لله تبارك وتعالى وقام الشيخ الشارح رحمه الله ببيان قسم الإرادة وأنها أي الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعي ووضح ذلك وضرب الأمثلة رحمه الله تعالى ثم ذكر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الآيات من كتاب الله للدلالة على إثبات الصفة المحبة لله تبارك وتعالى، وصفة المحبة ثابتة لله تبارك وتعالى بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات في إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأن الله رب العالمين يحب ويهب سبحانه وتعالى. فأما الآية الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله هي قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذا أمر من الله تبارك وتعالى لخلقه بالإحسان وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حديث جبريل عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فأمر الله رب العالمين بالإحسان في هذه الآية وبين الله رب العالمين أنه يحبه ويحب أهله يحب الله رب العالمين الإحسان ويحب المحسنين لكي يكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به لأن الله رب العالمين ذكر تعليلا للأمر بالإحسان فهو تبارك وتعالى بين أنه يحب المحسنين فأمر بالإحسان وبيّن أنه يحب المحسنين وحبه للمحسنين لأنه تبارك وتعالى يحب الإحسان الذي أمر به لكي يكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به وعلى أن يحسنه وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن قتله وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة واليُريح أحدكم ذبيحة واليُحب أحدكم شفرته فبين الله رب العالمين في هذه الآية أنه يحب المحسن قال جل فضرته وأحسنه وهذا فعل أمر الإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا قد يكون مندوبا إليه. فما كان يتوقف عليه أداء الواجب فهو واجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب. الإحسان الذي أمر الله رب العالمين به تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا إليه. الذي يتوقف عليه أداء الواجب واجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب. وبناء على ذلك. يقول الشيف الشارف رحمه الله تعالى وأحسن فعل أمر مستعمل في الواجب والمستحب فالله رب العالمين يأمر بالإحسان أمر إيداب وأمر الندب وذلك على حسب ما يكون هنالك فإذا كان الإحسان يتوقف عليه أداء الواجب فهو واجب وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب. إذا أحسنوا فعل أمر مستعمل في الواجب والمستحب. الإحسان يكون في العبادة والإحسان يكون في معاملة الخلق. الإحسان يكون في كل شيء. إن الله تتب إحسان على كل شيء. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وإير ذلك. إما ينبغي أن يؤتى به لكي يتم الإحسان الذي كتبه الله رب العالمين على كل شيء وليحد أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحة الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة خلق الله الإحسان في عبادة الله فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل عندما سأل وقال ما الإحسان فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى أن تعبد الله كأنك تراه هذا مقام مشاهدة وهذا أكمل من الذي بعده لأنه مقام مراقبة ومقام المشاهدة مقدم بأثره وثمرته على مقام المراقبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه هذا أكمل لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة طلب ورغبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي فإن لم تصل إلى هذه الحال وهي مقام المشاهدة الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تصل إليه فعلم أنه يراك فراقب والذي يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عبادة خوف ورهب لأنه يخاف ممن يراه فالمقام الأول الذي هو أكمل مقام رغبة وطلب والمقام الثاني مقام خوف ورهب لأنه يخاف ممن يراه وأما من يراه هو فإنه يطلبه بالرغبة ويقبل عليه بالمحبة هذا هو الإحسان في عبادة الله فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ببريل وأما الإحسان في معاملة خلق الله فقيل في تفسيره بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه أن تكون محسنا لخلق الله أن تأتي بهذه الثلاثة الأمور وهي بذل الندى أي المعروف سواء كان ماليا أم بدنيا أم جاهيا يعني أن تسعى في مصالح الخلق آتاك الله جاهن عند الناس من أجل أن تقضي مصالح الناس وهذا من بذل الندى هذا من بذل المعروف سواء بذلت المال أم بذلت ببدنك معونة بجسدك بقوتك بما آتاك الله رب العالمين من صحته سواء كان ماليا أم بدنيا أم جاهيا باستخدام جاهيك الذي جعله الله رب العالمين لك في بدل ذلك من أجل مصالح الخلط وكف الأذى أن لا توذي الناس لا بقولك ولا بفعلك وطلاقة الوجه أن لا تكون عبوسا عند الناس أحيانا الإنسان يغضب ويعبس يقول الشيخ نقول هذا لسبب وقد يكون من الإحسان إذا كان سببا لصلاح الحال لأن وضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى فلا بد أن يوضع الندى في موضعه ولا بد أن يوضع السيف في موضعه لأن وضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى فلا بد من رعاية مقتضى الحال إذا طلاقة الوجه هل هذا بإطلاق؟ الإنسان يغضر أحيانا وقد يقطب وقد يعبس تعليما ولبيان أن هذا الذي وقع أو قيل أمر لا ينبغي أن يقال ولا أن يفعل فهذا يكون من أجل الأصلاح وهو من الإحسان والإحسان في معاملة الخلق كما قيل في تفسيره بدل الندى وتكف الأذى وطلاقة الواف إذا رجم الزاني أو جلد هل هذا إحسان أو إساءة هذا إحسان إليك لأن الحدود كما هو معلوم زواجر وجوابر فهي كالزجر من لم يقع في المعصية حتى لا يقع فيها وهي جابرة للخلل الذي وقع من الذي وقع فيه فالحد إذا ما نفذ وإذا ما وقع على من يستحقه فإن هذا من الإحسان من الإحسان إلى المحدود نفسه ومن الإحسان إلى المجتمع وهو إقامة لدين الله رب العالمين وحكمه في أرض يدخل في ذلك أيضا إحسان المعاملة في البيع والشراء والإجارة والنكاح وغير ذلك لأنك إذا عملت الناس الطيب في هذه الأمور صبرت على العسر وأوفيت الحق بسرعة هذا يعد من بدل الندى فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير فأنت لم تكف الأذى لأن هذا أذية أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله تبارك وتعالى فالإحسان كما ترى إحسان في عبادة الله تبارك وتعالى وقد خسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى وقيل في تفسيره هو بذل الندى وتدفل أذى وطلاقة الوجه وأما قوله تعالى إن الله يحب المحسنين وهذا تعليل للأمر الذي ورد في قوله تعالى وأحسنوا لماذا إن الله يحب المحسنين فعلل الأمر فهذا ثواب المحسنين أن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين ومحبة الله تبارك وتعالى مرتبة عالية العظيمة يقول الشيخ الشارع رحمه الله تعالى والله إن محبة الله لا تشترى بالدنيا كلها وهي يعني محبة الله أعلى من أن تحب الله محبة الله لك أعلى من محبتك أنت لله يمكن للإنسان أن يقول هناك إيراد يارد على قول الشيخ الشاريح رحمه الله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها بل هي أعلى من ذلك وأجل فمحبة الله رب العالمين لا يقادر قدرها ولا يعرف من قدرها الله رب العالمين يعني أن يحبك الله رب العالم لا يمكن أن يقال إنها تثمن بثمن ولكن هو رحمة الله عليه يقرب بضرب المثال وهي أي محبة الله لك أعلى من محبتك أنت لله من أن تحب الله تبارك وتعالى أن يحبك الله أعلى من أن تحب الله تبارك وتعالى فكون الله يحبك أعلى من أن تحبه أن ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله مع أن الحالة تقتضي هكذا ولكن قال يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لم يقل فاتبعوني تصدقوا وتكونوا صادقين في محبتكم لله رب العالم وإنما قالت جلت قدرته فاتبعوني يحببكم الله ولذلك قال بعض أهل العلم الشأن كل الشأن في أن الله يحبك لا لأنك تحب الله ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن كل الشأن أن تحب ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن كل الشأن أن تحب فهذا هو المقام كل يدعي أنه يحب الله لكن الشأن الذي ينبغي أن يحرص عليه العبد المسلم هو أن الذي في السماء عز وجل هل هو يحبك أم لا هل هو يحبك إذا أحبت الله عز وجل أحبتك الملائكة في السماء ووضع لك القبول في الأرض فيحبك أهل الأرض والحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه أو فأحبه كما في رواية في مسلم فيحبه جبريل فينادي جبريل أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فالشأن كل الشأن أن تكون محبوبة ليس الشأن أن تكون محبة وإنما الشأن أن تكون محبوبة عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في رواية مسلم قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فإذا أحبك الذي في السماء عز وجل أحبتك الملائكة الكرام في السماء أحبك جبريل ولأن حبيب الحبيب ينبغي أن يكون حبيبا ولأن المحبة لا تتم إلا إذا كان محبوب محبوبك محبوبا لك وإلا ما صدقت في محبتك فجبريل عليه السلام عندما يعلم أن الله تبارك وتعالى يحب عبدا يحبه بأمر ربه تبارك وتعالى ثم ينادي في أهل السماء في الملائكة إن الله يحب فلانا باسمه فأحبوه هذا مقام جليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه أطت السماء وحق لها أنطئط الأطيط, الأطيط صوت الرحل إذا وضع عليه ما يثقل الأطيط صوت الرحل إذا وضع عليه ما يثقل أطت السماء وحق لها أنطئط ما فيها موضع أربع أصاب إلا وملك سائد واضع جبهته لله رب العالمين فينادي جبريل في أهل السماء إِنَّ الله يحب عبده فُلَيْنًا فَأَحِبُّوهُ بِاسْمِهِ في الملأ الأعلى ويخبر أن الله يحبه جبريل أحبه يحب الله إياه وأمره إياه بمحبته ثم ينادي في أهل السماء أحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض مقام جليل جدا كيف تحصله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذا تتحصل عليه باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلون ما جاء منك إذا وضع لك في الأرض القبول وهذه من عاجل بشر المؤمن في هذه الآية من أسماء الله تبارك وتعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين اسمه تعالى الله فيها من أسمائه تعالى اسمه تعالى الله ومن الصفات الألوهية التي دل عليها اسمه تعالى الله والمحبة التي دل عليها قوله يحب المحسنين فثبتت صفة المحبة لله رب العالمين بهذه الآية ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله آية ثانية وهي قوله تعالى وأقصطوا إن الله يحب المقصطين فأمر الله رب العالمين بالإقصاط وأقصطوا ثم علم الله تبارك وتعالى الأمر بالإقصاط في قوله تعالى إن الله يحب المقصطي فهو أمر به لأنه يحب المقصطي أي العادلين ومحبته سبحانه لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الجزاء فقال جل قدرته وأقصطه هذا فعل أمر الإقصاط ليس هو القصد بل هو من فعل رباعي فالهمزة فيه همزة النفي قال الشيخ هذه الهمزة هي همزة النفي. يقول عنها العلماء علماء اللغة والنحو هي ألف الإزالة ألف الإزالة وهي إذا دخلت على الفعل أزالت معناه قال الشيخ لكي يقرب الأمر للإفهام الهمزة فيه في أقصط همزة النفية قصط أي جار وظلم فإذا دخلت الهمزة ألف الإزالة هذه قلبت المعنى أزالت المعنى أقصط قصط والقاصط الجائر الظالم لا يحب الله تبارك وتعالى هؤلاء القاصطين الجائرين الظالمين وإنما يحب المقصطين المقصط هذا اسم فاعل من فعل رباعي من أقصط قصط أي جار وظلم دخلت ألف الإزالة على هذا الفعل فحولت المعنى وقلبت عكست فصار أقصط بمعنى عدل يقول الله عز وجل آمراً بذلك وأقصطون إن الله يحب المقصطين وأما القاصطون فأولئك كانوا لجهنم حقا هؤلاء أهل الظلم والعدوان والجور والطغيان وأما المقصطون فهؤلاء أهل العدم الذين يعدلون دخلت الهمزة التي سمى الشيخ الشارع رحمه الله تعالى همزة النفي هي ألف الإزالة خفي الشيء يعني صار خفيا متواريا لو أدخلت ألف الإزالة وهذا مكانه وموضع بحث لو أدخلت ألف الإزالة فقلت أخفا ومنه أخي هل حينئذ يكون لما دخلت هذه الألف قد خلبت المعنى فعلا أم لا هذا موطن بحث بين أهل العلم لأنه يترتب عليه شيء يتعلق بكتاب الله جل وعلا إن ساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها يعني هي ظاهرة ودخلت الكيدودة هكذا فهي لما تخفى بعد أكاد أخفيها هل هي آلف الإزالة التي دخلت على خفي الشيء فصار خفيا ثم جاءت الآلف فأزالت المعنى فصيارته مكشوفا ظاهرا أم ماذا هل هو على أصله أم لا المهم دخلت همزة الإزالة على الفعل قصط فنفت معناه فالفعل قصط بمعنى جار فإذا أدخلت عليه همزة أقصط صار بمعنى عدد أي أزال القصد وهو الجو. فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السل أو همزة الإزالة مثل خطئ وأخطأ خطئ بمعنى ارتكب الخطأ عن عم خطئ فلان خطيئة أنه يتعمد أن يرتكب الخطأ وأخطأ ارتكبه عن غير عم وفارق كبير بين الخطأ والخطيئة إن الخطأ مما تجاوز الله رب العالمين عنه لهذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الخطيئة الخطيئة ما شأنها أسأل الله العافية والسلام فهذه من المواطن الدقيقة في هذه اللغة الشريفة ولكن تأمل كم فيها من دلالات وأقصطوا إن الله يحب المقصطين أقصطوا أي اعدلوا هذا واجب العدل واجب في كل ما تجب فيه التسوية يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل ينعم الله تبارك وتعالى عليك بالنعم فمن العدل أن تقوم بشكره. يبين الله لك الحق فمن العدل أن تتبع هذا الحق الذي بينه لك ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. هذا هو العبد في معاملة الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن بديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها والإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما يرفع من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته من يتوب وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ثم وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه في هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثير مما تنطوي عليه من محكم كلمه وعظيم بديع حكمه صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يعني فليأته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هذا بد منه ثم وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه هذا في حال حياته قبل أن تأتيه المنية وأما المنية فتأتيه على تلك الحال أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به مثلا إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة فعرضها أولا على نفسك هل إذا عاملك إنسان بها هل ترضى أم لا إن كنت ترضى فعامله وإلا فلا تعامله بتلك المعاملة التي لا ترضى أن يعاملك بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وأما أن يسيء إلى الناس ثم يتألم إن أساء إليه فهذا عديد يريد أن يسيء إلى الناس وأن يحسن إليه كيف من العدل أن تحسن إلى الناس إن أردت أن يحسنوا إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس ما يحب أن يوت إليه فهذه هي المعاملة التي تبنى على العدل مع الخلق ويدخل في ذلك العدل الذي أمر الله رب العالمين به وهو الإقصاط وأقصطوا أي اعدلوا هذا واجب العدل واجب في كل ما تجب فيه التسوية واجب في كل ما تجب فيه التسوية يدخل العدل في معاملة الله تبارك وتعالى وفي معاملات الخلق في معاملة الناس جملة على قانون هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما يرفع يرفعوا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ويدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث فيعطي كل واحد نصيبة ولا يوصي لأحد من الورثة بشيء لأن هذا لا يحل ولا وصية لوارث كما قال الرسول صلى الله عليه على آل وسلم ويدخل في ذلك العدل بين الزوجات بأن يقسم لكل واحدة مثل ما يقسم للأخرى ولكن ذلك في القسمة وفيما يقدر عليه وأما ما يتعلق بالقلب ويتعلق بالعاطفة فهذا ما لا سلطان له عليه ولا يستطيع أن يحول فيه شيئا ولا أن يبدله ولا أن يغيره ولكن هذا هو القسم في ما يملك والله رب العالمين لا يؤاخذه إذا وقع منه شيء في ما لا يملك ويدخل في ذلك العدل في النفس في نفسك فلا تكلف نفسك ما لا تطيق من الأعمال لأن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حق فمن العدل مع النفس أن لا تكلف نفسك ما لا تستطيع وما لا تطيق. وعلى هذا فقص وهنا يقول الشيخ الشارف رحمه الله تعالى يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل لفظ العدل لفظ المساواة وهذا مما خلفته الثورة الفرنسية وهي مبنية على فعل اليهود ومكرهم كما هو معلوم فالإخواء والعدل والمساواة المساواة في أي شيء لم يرد هذا اللفظ مطلقا في كتاب الله لم يرد لفظ المساواة في كتاب الله رب العالمين أبدا كما سيبين ذلك الشيخ الشارح رحمه الله قال ينبغي أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة هذا خطأ لا يقال مساواة لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينه وهو يقول بالتسوية بينهم مع أن الحكمة أن يفرق بينهم وألا لا يسوى بينهم ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى المساواة والتسوية صاروا يقولون أي مفارق بين الذكر والأنفاة المساواة بين الذكر والأنف سووا بين الذكور والإناء حتى إن الشوعيين يقولون أي فرق بين الحاكم والمحكوم لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد حتى بين الوالد والولد ليس للوالد سلطة على الولد وهكذا هذه فوضى وهذه دعوة إلى إحداث الخلل في البنية المجتمعية للمجتمعات البشرية هذا مؤد إلى كثير من الدمار والفوضى والخراب وهم يريدون ذلك لأنهم يريدون أن يحكموا العالم على أشلاء العالم وعنقاضه وكذلك اليهود دائما أبدا لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحق زال هذا المحذور وصارت العبارة مستقيمة صحيح إذا قلنا العدل وأما المساواة التسوية فهذا كما ترى خلل كبير ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن الله يأمر بالتسوية أو بالمساواة لكن جاء إن الله يأمر بالعدل وجاء وإذا حكمتم بين الناس أن فحكموا بالعدل وأخطأ على الإسلام من قال إن الإسلام دين المساواة هذا خطأ خطأ على دين الله تبارك وتعالى بل دين الإسلام دين العد وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين هذا هو العد أن تجمع بين المتساويين وأن تفرق بين المفترقين إلا أن يريد من يقول بالمساواة يريد بالمساواة العد فيكون قد أصاب في المعنى وأخطأ في الله إذا أرد ذلك ولكن الذين يقولون بالمساواة لا يريدون ذلك لأنهم لا يريدون العد ولا يقصدون العد وإنما يريدون الفوضى والتسوية بين الرجل والمر حتى إنهم يحاولون أن يحمل الرجل هذا وقع وقام بعض المهوسين من شياطين الأطباء بوضع الزيبت بعد التقاء الحيوان المنوي ببويضة أنفة في الأنشاء البريوتوني في بطن رجل وعرضت بعض الصور وهو حامل لا متم مساواة ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساوى أكثر ما جاء في القرآن نفي المساوى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فأكثر ما جاء في القرآن في نفي المساوات ولم يأتي حرف واحد في القرآن يأمر بالمساوات أبدا إنما يأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القرب، وأما هؤلاء فيقولون لا بد من المساواة. حسنوا. كلمة العدل أيضا تجدونها مقبولة لدى النفوس. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أحببت أن أنبه على هذا لئلا نكون في كلامنا إن معات. يعني نردد ما يقال من غير فهم. ولا بصيرة ولا عرض مما نسمع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس يأخذوا الكلام على عواهنه فلا يفكروا في مدلوله وفي من وضعه وفي مغزاه عند من وضعه وما الذي يريد منه وما خبيئه وما الذي يراد به فهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه هذه الآية العظيمة فيها من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها من الأسماء اسمه تعالى الله ومن الصفات الألوهية والمحب ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآية الثالثة من الآيات التي ساقها للتدليل على ثبوت صفة المحبة لله تبارك وتعالى فقال قال تعالى فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين أي ما استقام لكم المشركون على العهد فلم ينقضوه فاستقيموا على الوفاء لهم فلا تقاتلوه ثم علل الله تبارك وتعالى الأمر بالاستقامة على العهد فقال جل إن الله يحب المتقين فهو أمر بالاستقامة على العهد لأنها من أعمال المتقين الذين يحبهم الله رب العالمين وفيه إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة على العهد من أعمال المتقين والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء كوابه وخوفا من عقاب هذا من أجمع ما في تعريف التقوى التقوى التحرز بطاعة الله عن معصيته التحرز بطاعة عن المعصيته التحرز أن تكون في حرز التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقاب هذا من أجمع ما قيل في تعريف التق التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقاب قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فما ما شرطية فما استقاموا فاستقيموا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ما شرطي فعل الشرط استقاموا وجواب الشرط فاستقيموا أي مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام بالوفاء بالعام فاستقيموا لهم على ذلك هذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطقها أنهم إذا استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم وأن نوفي بعهدهم هذا بالمنطوق فَمَا اَ έلَّمُ جَامُوا وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا فلا نستقيم لهم هذا هو المفهوم يعني يفهم من هذا المنطوق بالأمر بالاستقامة لهم ما استقاموا لنا على العهد أنهم إذا نقضوا العهد لا يلزمنا أن نستقيم لهم على العهد لأنهم نقضوه ولم يستقيموا عليه المعاهدون الذين يأخذون عهد الله وميثاقه من ولي الأمر المسلم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم وأمناهم معا قسم استقاموا على عهدهم هؤلاء قد أمنا جانبهم فيجب علينا أن نستقيم لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين هذا قسم القسم الثاني من المعاهدين الذين لهم العهد قسم خانوا ونقضوا العهد فهؤلاء لا عهد لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم هذا القسم الذي نقض العهد وخان هؤلاء إلى عهدهم وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لنا لكننا نخاف من خيانتهم الفارق بين هذا والقسم الأول أن القسم الأول استقاموا على العهد القسم الثالث يظهرون الاستقامة لنا على العهد القسم الأول أمناهم فلا نخاف من خيانتهم. القسم الثالث الفارق بينه وبين القسم الأول أننا نخاف من خيانتهم. بمعنى أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة. فهؤلاء قال الله فيهم وإما تكافن من قوم خيانتهم فامبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فامبذ إليهم على سواء أي ينبذ إليهم عهدهم، فقل لا عهد بيننا وبينك. إن خفت منهم خيانة، فرد عليهم عهدهم، وقل لا عهد بيننا وبينك. فإذا قال قائل كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟ قلنا لخوف الخيانة، فهؤلاء إلى لا نؤمن، لأنه يمكن في يوم من الأيام أن يصبحون. فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء ولا نخونهم ما دام العهد قائمة لأنه لو قال المسلمون نحن نخاف منهم الخيانة سنبادرهم بالقتال قلنا هذا حرام لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد أما وهم معاهدون قبل أن تنبذوا عهدهم إليهم فهذا لا يجوز انظر إلى هذه العظمة في هذا الدين دين رب العالمين لا يقول خائم نحن نخف منهم وفيانه القرائن دالة وشاهدة على أنهم يمكن في يوم من الأيام أن يصبحونا فنحن نقاتل من غير نبذ لعهدهم فيقال لا يجوز هذا حرام لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد كيف نقول لا عهد بيننا وبينكم لا عهد بيننا وبينكم وقوله جلت قدرته المتقين في قوله تبارك وتعالى إن الله يحب المتقين المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله رب العالمين ما هذه الوقاية هذه الوقاية تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوى فعل للأوامر والتناب النواهي ليصبح ذلك وخاية وهذا من أصل الإطلاق في اللغة لكي يكون بينك وبين عذاب ربك تبارك وتعالى وقاية ولذلك إذا قيل اتقوا الله ما معناها في اللغة يعني اجعلوا بينكم وبين ربكم وقاية ما يقيكم من ربكم تبارك وتعالى اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وقاية من عذاب ربكم كيف؟ التقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقابه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هي التوقي باتقاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامر الله واجتناب نواه الله وهذا من أحسن وأجمع ما يقال في التقوى هذه الآية فيها من الأسماء والصفات كالتي قبلها اسم الله تبارك وتعالى والصفة الألوهية لله رب العالمين وكذلك صفة المحب ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله الآية الرابعة من الآيات التي ساقها للدلالة على ثبوت صفة المحبة لله رب العالمين فقال قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين التواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل تائب تواب كثير الرجوع إلى الله التوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته التوبة شرعا الرجوع عن الذنب التوبة في الشرع الرجوع عن الذنب والعبد ثواب والله ثواب العبد ثواب والله رب العالمين من صفاته من أسمائه أنه الثواب سبحانه وتعالى فالعبد ثواب والله ثواب ثوبة العبد رجوعه إلى سيده وتوبة الله تبارك وتعالى نوعان ابن وتوفيق وقبول واعتداد ابن وتوفيق وقبول واعتداء وهذا فقول القائل إن ذكرنا الله يعني ذكرنا لله تبارك وتعالى محفوف بذكرين يذكرك الله تبارك وتعالى بالتوفيق حتى تذكره فإذا ذكرته ذكرك في ملء خير من الملأ الذي ذكرته فيه. فذكرك لربك محفوف بذكرين من ربك يذكرك بالتوفيق لذكره فإذا ذكرته ذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه وكذلك يقول أهل العلم توبات الله نوعان إذن وتوفيق حتى تتوب فإذا تب قبول واعتداد فقبل منك الله رب العالمين توبت فالله رب العالمين تواب والعبد رجاء تواب يرجع إلى سيده ومولاه مفارقا ذنبه، لأن التوبة هي الرجوع إلى الله رب العالمين من المعصية إلى الطاع شروط التوبة خمسة: الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون تائبا لله، لا خوفا من عقاب أحد من البشر، ولا تزلفا ل أحد من الناس، بل يكون الحامل له على التوبة مخافة الله ورجاء الثواب. فيتوب لله رب العالمين خالصا والشرط الثاني أن على ما فعل من الذنب وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع فيه والثالث من الشروط الإقلاع عن الذنب بتركه إن كان حراما أو تداركه إن كان واجبا يمكن تداركه فإن كان الذنب وقوعا في حرام فرطها، وإن كان الذنب ترك واجب يمكن أن يتدارك تداركه، فهذا إخلاء عن الذنب لأنه لا يتصور أن يقيم التائب على الذنب ثم يدعي أنه قد كيف يكون تائبا وهو ملازم لذنبه، بل لابد أن يخلع عن ذنبه. فالإخلاع عن الذنب من شروط التوبة والرابع من شروط التوبة العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا الخامس من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة على مستوى الفرد قبل أن تبلغ الروح الحنقوم وعلى مستوى المدموع قبل أن تطلع الشمس من مغرب لأنه إذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة وإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة فلا بد أن تقع التوبة في أوان خبول التوبة على مستوى التائب بنفسه قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل أن يغرغر وعلى مستوى المجموع وذلك قبل أن تطلع الشمس من مغربها لأنه إذا كانت التوبة بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل التواب كثير التوبة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التواب كثير التوبة كلما وقع في ذنب أخل عنه ورجع إلى ربه تبارك وتعالى طائع ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب ومن هنا يفهم أن الإنسان مهما كثر ذنبه يعني إذا أحدث لكل ذنب وإن كثرت ذنوبه توبة فإن الله يحب لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله يحب التوابين وهذه صيغة مبالغة في التائب فهذا يدل على أنه يذنب كثيرا ثم يتوب فهو تواب كثير التوبة لا يكون كثير التوبة إلا إذا كان كثير الذنب ولكن العبد إذا أذنب فعاد تائبا إلى ربه تبارك وتعالى فأحدث لكل ذنب توبة وإن كثرت ذنوب فإن الله تبارك وتعالى يحبه التائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله تبارك وتعالى من باب أولى لأنه إذا كان الله تبارك وتعالى يحب التوابين وهم الذين يكثرون التوبة ومعنى ذلك أنهم يكثرون الذنب ثم يتوبون إلى الله رب العالمين محدثين لكل ذنب توبة والله مع ذلك يحبهم فكيف بالذي يذنب ذنبا واحدا ثم يتوب إلى ربه من لا شك أنه يكون محبوبا لله رب العالمين أكثر من الأول فمن كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله فمن باب أولى أن من قلت ذنوبه كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من الأحداث ويتطهرون من الأنجاس. يعني إذا أحدثوا حدثا تطهروا يتطهرون من الأحداث من الحدث الأكبر والحدث الأصغر ويتطهرون من الأنجاز تصيب أبدانهم وما يجب تطهيره مما أصابته تلك الأنجاز المتطهرون الذين يتطهرون من الأحداث ومن الأنجاز يحبهم الله رب العالمين المتطهرون جمع متطهر اسم فاعل من الطهارة وهي النزاهة والنظافة عن الأقبار حسية كانت أو معنوية وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن طهارة الباطن بقوله التوابين وطهارة الظاهر بقوله المتطهرين يا لأسرار القرآن إن الله يحب التوابين هذه طهارة باطل ذنب يذنبه العبد ثم يرجع إلى ربه فطهر باطله من ذنبه بإقباله على ربه وتوبته ويحب المتطهرين من الأنجاس والأحداث فهذه طهارة الضائر وتلك طهارة الباطل والله رب العالمين جمع بينهما في هذه الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في هذه الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها من الأسماء الله ومن الصفات الألوهية والمحم ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآية الخامسة وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يسمي علماء السلف هذه الآية آية المحنة يعني آية الامتحان هذه آية المحنة سميها العلماء آية المحنة أو آية الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وهذا تحدي لكل من ادعى محبة الله أن يقال له إن كنت صادقا في محبة الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أحدث في دين الله رب العالمين ما ليس منه وقال إنني أحب الله ورسوله بما أحدثته قل له هذا كذب لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان له أتبع كان لله أحبا فما بيان ذلك آيات المحنة فالذي يحدث في دين الله تبارك وتعالى يعني يصنع مولدا لولي أو مولدا للنبي ويجمع فيه كل صايطة ولاطية ويذبح فيه لغير الله ويختلط فيه الرجال بالنساء ويحدث ما يحدث من المنكرات بل ومن الشرك بل ومن الشرك الأكبر في بعض الأحيان. ويقول هذا محبة محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يقال له يقال له بنام سجدا لله من غير كده فجاء بحمد الله غير موفق كمطعمة الأيتام من بيع جسمها فليتك لم تزني ولم تتصدق كمطعمة الأيتام من بيع جسمه تجني على الأيتام بماذا؟ ببيع جسده كمطعمة الأيتام من بيع جسمه فليتك لم تزني ولم تتصدق الله طيب لا يقبل إلا الطيب والطيب ما كان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله يحب بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عنه يقول تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ونفس الله أعظم ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منك وفي الحديث أيضا وقد أخرجه الشيطان في صحيحهما من رواية أبي هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة أن من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعة ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله هرولا فالذي يقبل على الله تبارك وتعالى يقبل عليه الله تبارك وتعالى ولكن انظر كيف جعل البدء لك فقال من ذكرني في نفسك ذكرته في نفسك وقال من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منك وقال من تقرب إلي شبرا فقربت إليه ذراع ومن تقرب إلي ذراع فقربت إليه باع ومن أتاني يمشي أتيته هروا فجعل الأمر في هذا المقام الجليل عندك صحيح أنه بد من أن يذكرك بالتوفيق أولا حتى يؤثر لك هذا الأرض فإذا فعلت آتاك هذا المردود الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى إذن عطاء الله عز وجل والتوابه أكثر من عملك في الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها اسمه تعالى الله وصفات الألوهية وكذلك المحبة صفة الألوهية والمحب. ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله الآية السادسة وهي قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف الفاء واقعة في جواب الشرط في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ومن يرتد منكم عن دينه مين يرتد منكم عن دينه هذا شرط في الجواب أتت الفاء لوجود سوف، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أي إذا ارتدتم عن دين الله عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم فإن ذلك لا يضر الله شيء فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وهذا قوله وإن تتولوا يستبد القوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فكل من يرتد عن دين الله تبارك وتعالى فإن الله لا يعبأ به لأنه تعالى غني عنه بل يزيله ينحيه ويأتي بخير منه فاحذر وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخاطون لو تلائم بهذا الوصف فالإنسان ينبغي عليه أن يحضر فسوف ياتي الله بقوم بقوم وهي بدل منهم هؤلاء القوم يأتي بهم الله تبارك وتعالى بدل أولئك يحبهم ويحبونه وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعة وتمام الآية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أمام المؤمنين أذلة يخفضون أجنحتهم لإخوانهم المؤمنين ويلينون لهم ويتطامنون معهم ومع الكفار أعزة أقياء لا يظهرون الذل أمام الكافر أبدا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة يرفعه وإذا لقيتموهم في طريق فضطروهم إلى أضياطه إذا لاقاكم اليهود والنصارى ولو كانوا ألفا وأنتم عشر نشق هذا الجمع ولا نفسح لهم الطريق بل نلجئهم إلى أضيق فنريهم العز بديننا لا بأنفسنا لأننا نحن بشر وهم بشر في حقيقة الخلق وأما في الصفة فالعزة للمؤمنين حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الله وأن المستمسك به هو العزيز يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم يجاهدون في سبيل الله كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدونه وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق به فمن قاتلهم بالحديد والنار قاتلوه بالحديد والنار ومن قاتلهم بالجدال والخصام الكلام جادلوه بمثل ذلك فهم جاهدون في الله بكل نوع من أنواع الجهاد ولا يخافون لو متلاء لا يخافون نقد الناس لهم ويقولون الحق ولو كان على أنفسهم لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية إذا رأوا أن الدعوات تستوجب التأخر في بعض الأمور فأخروا وإذا رأوا أن الدعوة الليين في بعض الأحوال استعملوه لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معينة والوسيلة بحسب ما تقتضيه الحال وهذا يكون فيه الناس تبعا لعلمائهم يكونون تبعا لعلمائهم والذي يحدث الخلل أن طلاب العلم وأن عوام الناس يفتتون على أهل العلم ويقومون بالتصرف بأمور لا ينبغي أن يتصرف فيها هؤلاء في مثل تلك المواقع وإنما الناس تضعون لعلمائهم لأنهم يبينون لهم دين الله ويستعملون الحكمة في تنزيل تلك الأمور والأحكام على ما هي له في واقع الحال كما قال تعالى ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله واسع العلم في الايه من الأسماء والصفات ما سبقت التي قبلها وزيادة أن الله تعالى يكون محبوبا ففيها اسمه تعالى الله وفيها من الصفات الألوهية والمحبه وانه تعالى يكون محبوبا يحبهم ويحبونه يحبهم إثبات الصفة المحبة التي سبق إثباته بالآيات التي سبق ولكن هنا زاد ويحبونه يحبهم ويحبونه أن الله تبارك وتعالى يحب الآية السابعة قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس يقاتلون في سبيله إخبار منهم مؤكد يقاتلون في سبيله أنه سبحانه يحب من اتصف بهذه الصف صفا يصفون أنفسهم عند القتال ولا يزولون عن أماكنه كأنهم بنيان مرصوص يقاتلون يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله هذه الآية في سورة الصف وسورة الصف في الحقيقة هي سورة الجهاد لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله ثم دعا إلى الجهاد في آخرها ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأديان ولو كدها المشرك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر حتى في الجهاد في سبيل الله الصلاة جهاد مصر فيها قائد هو الإمام يجب اتباعه فإن لم تتبعه بطلة صلاة فلابد من اتباع الإمام في الصلاة إن لم تفعل تكون الصلاة باطلة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أو يجعل صورته صورة حمار أما يخشى؟ هذا على حقيقته؟ أسأل الله أن يعافينا وإياه وأن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة لهم بنيان والبنيان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ياشد بعضه بعضا فما روى ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وهذا حديث متفق على صحته يشد بعضه بعضا يتماسك بعضه ببعض ولهذا قال كأنهم بنيان مرصوص فليس كالبنيان المفر فالمرصوص أشد تماسكا كالبنيان لم يسكت وإنما قال كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض وقال جل قدرته كأنهم بنيان مرصوص ليس مفرقة هؤلاء الذين علق الله تبارك وتعالى المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هؤلاء من صفاتهم أنهم يقاتلون فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود الذي يضعف الدين والدم ثانيا الإخلاص لقوله تعالى في سبيله ثالثا يشد بعضهم بعضا لقوله صفا رابعا أنهم كالبنيان والبنيان حصن منيع خامسا لا يتخللهم ما يمزقهم لقوله تعالى مرصوص فلا فرقة فيه ولا فراقل فهذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليه وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآية الثامنة التي ختم بها الآيات التي ساقها للتدليل على إثبات صفة المحبة لله وهي قوله تعالى وهو الغفور الودود الغفور السافر لذنوب عباده المتجاوز عنها الودود مأقوذ من الود والود خالص المحبة وهي بمعنى واد ودود بمعنى واد وبمعنى موجود ودود بمعنى واد وبمعنى موجود بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول، لأنه عز وجل محب ولأنه محبوب سبحانه واد ومودود قوله تعالى وهو الغفور الودود الودود بمعنى واد وبمعنى مودود لأنه تبارك وتعالى محب ومحبوب لقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم فهو سبحانه وتعالى محب ويحبون فهو سبحانه وتعالى محبوب فالله عز وجل واد ومودود واد لأوليائه وأوليائه يودونه ويحبونه يحبون الوصول إليه وإلى جنته وإلى رضوانه في الآية إسمان من أسماء الله تعالى الغفور والودود وهو الغفور الودور والصفتان وهما المغفرة والود قال الشيخ الشارح بعد أن شرح الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للتدليل على ثبوت صفة المحبة لله تبارك وتعالى قال وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة وهي الخله. لقبره تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا والخليل هو من كان في أعلى درجات المحب فالخلة أعلى أنواع المحب لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبدا أرفع وأعلى وأجل درجات المحب الخلة ولذلك قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا لما سمي الخليل خليلا لأنه تخلل مسلك الروح منه فتخلل فصار خليلا بوصول حبه إلى سويداء قلبه وتخلل مجاري عروقه وليس فوق مقام الخلة مقام من مقامات المحبة فهذا أرفع مقامات المحبة جير أو قط فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه كلهم لكن ما اتخذ واحدا منهم خليلا أبا صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه خليل الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس لو كنتم متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا هذا متفق على صحة، إذا أبو بكر وأحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، لكن قوة الإسلام ومودته، وأما الخلة فهي بينه وبين رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تقدني خليلا كما تقد إبراهيم خليط، وهذا ثابت أخرجه مسلم في صحيح. والخله لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر إلا الاثنين هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم قليلا وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل لأنها أعلى أنواع المحبة وهي توقيثية فلا يجوز المثبت نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل لا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا هذين الرسولين الكريمين يعني محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام فهما خليلان لله عز وجل هذا المقام لم يثبت إلا للخليل محمد وللخليل إبراهيم صلى الله عليهما وسلم هذه الآية التي تمنى الشارف أن لو كان المؤلف رحمه الله قد أضافها وهي واتقد الله إبراهيم قليلا قال الشارح هذه الآية التي استشهد بها من قتل الجعد بن دره رأس المعطلة الجهمية وأول من أنكر وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليم قال هذا وأذاع عمله الله بما يستحق فأتى به خالد ابن عبد الله القصري ماذا صنع خالد ابن عبد الله القصري ماذا صنع مع الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية الذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكلم خرج به خالد خرج بالجعد بن درهم موثقا في يوم عيد الأطح وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحم بالجعد بن ذر لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم قام إليه فذبح يقول ابن الخيم رحمه الله في ذلك ولأجل ذا ضحاب جعد خالد القصري يوم ذبائح القرباني إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكرت الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان فلدينا الآن محبة وود وخلة فالمحبة والود مطلقان للتغليب فالود مذكر والمحبة مؤنثة المحبة والود مطلقان والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام ويجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية مثل الأشاعرة يقولون لا يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد بالعقل أبدا لأن العقل لا يدل عليه وكل ما لا يدل عليه العقل عندهم فإنه يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه لأنهم يقدمون العقل على النقل ثم ساق الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الأدلة العقلية على ثبوت صفة المحبة لله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم